شلتك على كتفي و ربتك بين ايديه و خلتك انسلي بس انت غريب كان اخرك تتمنى تشوفني حلمك انك تعرفني العب عادلة حاجات دايمة وقعدة لك مسكين هتعيش مع حالك وانا ثانية هترتاح مكسور تستاهل يعني اللي ليه انت هتوجعني غلبان مع نفسك يا ابني حبك تلق وساح Shelted a kezére, rabbítod a kezére, és elhagytad a Hablil ud, tnta tát, hirim a bitt marsh felvak, egyedelak, zem baku tntsilutnta, innarjala kett forrsta, tavi a labd دايمة وقعدة لك مسكين هتعيش مع حالك ولا ثاني هترتاح مكسور تستاهل يعني قلقي انت هتوجع علي غلبان مع نفسك يا ابني حبك كلج وسارع على كتفي وربيتك من hállettek elfeledd